ان الله يرا كلا لا الا من ينتهي لناس فعبن ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع نديه سندع الزبانيه كلا لا تطع و اسجد واقترب